بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزله الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم اذن تحدث اخبارها ان ربك اوحا لها يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراها ومن يعمل مثقال ذرة شراً يراها